بسم الله الرحمن الرحيم الف كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور باذن ربهم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 وقالوا إن كفرنا بما أرسلت به وإن لفي شك مما تدعونا شك مما تدعوننا إليه مريد قالت رسولهم أَفِي اللَّهِ شَكٌ فاطر السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَدْعُوٓكُمْ يَدْعُوٓكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُؤَخِّرَكُمْ إلَى أَجَلٍ مُسَمَّى قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين قالت لهم رسلهم ان نحن الا بشر مثلكم ولكن الله ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا ولنصبر على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لا تعودن في ملتنا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 يتجرعه ولا يكاد يسعه وياتيه الموت من كل مكان وياتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن وراءه عذاب غليظ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 ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إيشئ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا فقال الضعفاء للذين لَكُمْ إن كنا لكم فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صدرنا ما لنا من محيص سواء علينا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 ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة نجتثت فوق الأرض ما لها ما لها من قرارة.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 ويُنفقُ مِمَّا رزقْنَاهُمْ سِرَوَى وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بِيَعْرُفِهِ وَلَا خِلَالٌ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَايِمَا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَايِمَا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 وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ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 ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهقعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وافئدتهم هواء وانذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا فَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِّرْنَا إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبِ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعَ الرُّسُلٍ أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُمْ مِنْ قَبْلُ مَا لَكُمْ مِنْ